ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ماذا أراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الكلام؟ قلنا أن العبادة قد تتجزأ وقد لا تتجزأ فإذا كانت تتجزأ يصح أن يفعل ما يقدر عليه والله حسيبه على هذا الدليل نعم اذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسع مثال العباده التي يمكن ان تتجزأ الصلاه كأن يقدر ان يصلي ركعه واحده ثم يغمى عليه اذا كان قال انا ما استطيع ان اصلي ركعتين لانه يفيق ثم يغمى عليه وقال انا استطيع ان اصلي ركعه تتجزع لا تتجزع صحيح طيب القيام في الصلاة يتجزع نعم يصح كذلك السجود يقدر انه يسجد باطراف الاصابع والركبتين والكفين ولا يستطيع أن يضع الجبهة والأنف على الأرض. نقول اللي تقدر عليه لا بد أن تفعل. نعم، وهذا مثال لما تجزء ومثال لما لا تجزء. قلنا يفوق يفيق يعني مقدار ما يصلي رفعنا قل لا صلاة عليك وكذلك الصيام. نعم. قال رحمه الله وكل ما نشأ عن المأزوني. فذاك أمر ليس بالمضمون نعم أخذنا أن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى وفره وغير الأمين يضمن دائما لكن لا يضمن بشرط أنه يدفع بالتي أحسن صح أي نعم طيب وإذا كان يندفع بالتي أحسن وهو دفع بما هو أعلى يظلم نعم قال قال الناظم رحمه الله وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته القاعدة الفقية هنا العلة تدور مع المعلوم صحيح نعم والحكم يدور مع علة وجودا وعدم فالاسقاء علة في تحريم الخمر سواء كان من التمر أو من الشعير وغيره وإذا زالت العله زال الحكم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام نعم قال قال وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد اوجبت لشرعته وتقدم معنا أن الأركان القياس أربعة ومنها العلم نعم وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما على الجديد كل حكم منه وجود. طيب. العله العلة تقدم معنا أن اركان القياس أربعة أصل وفرع وعلة وحكم وأن العلة تدور مع المعلوم وجودا وعدما فمتى وجدت العلة سواء في الأصل أو في الفرع ثبت الحكم وإن كان لا توجد هذه العلة في الفرع اذا لا يمكن. أن يستقيم القياس بعد هذا ذكرنا فيما تقدم الشروط أن الشروط تنقسم إلى قسمين شرط من مقتضى العقد يجب الوفاء به ولم يذكر في مجلس العقد كالنفقاء على الزوجة والمعاشرة بالمعروف غيره الثاني شرط زائد وقلنا الزائد ينقسم إلى قسمين صحيح وفاسم فالصحيح يجب الوفاء به بشرط أن يذكر في مجلس العقد وقد يتقدم احيانا عما ذكرنا فيه النكاح انه قد يشترى عليه شروط وغيرها ثم بعد هذا يكتب العقد ولا اشكال الثاني شرط فاسد وباطل وهو محرم وما قلنا الضابط فيه انه يقلب اجعل المحرم حلال والحلال حرام فهذا يحرم الوفاء به وإن ذكر في مجلس العقد بشرط أن يكون عالما بالحكم فإذا كان جاهل واشترط عليك تبين له تقول يا أخي هذا الشرط محرم ويحرم الفاء به وإن ذكر في مجلس العقد مثال رجل أراد أن يعطي الآخر مال وقال أن يعطيك عشرة آلاف بشرط أن ترجع هذا العشرة عشرين فأقول طيب موافق وهو يعلم ان هذا الشر حرام هذا هو ادري اصلا شريحه فالاصل ان يبين له اذا كان هذا المعطي للمال جاهل يبين له وإذا كان عالم بالحكم يقول طيب اكتب ما تريد وأعطيك كذا طيب ثم يفي له يحرم الوفاء والدليل قلنا حديث برير رضي الله عنه نعم قال رحمه الله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد وأيضا هذا تقدم معنا أنه سواء الشروط كانت في البيع أو في النكاح أو في غيره نعم إلا شروطا حللت محرم أو عكسه فباطلات فعلما نعم وهذا معنى أن الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن الشرط الزائد. نعم قال رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق لدى التزاحم انتقل إلى القرعة قال القرعة تستعمل عند المبهم لدى التزاحم وجاءت القرعة في القرآن في موضعه الموضع الأول يلقون أقلامه أيهم يكفل مريض تساوت تساوى الآن في استحقاق الكفالة الثاني فساهم فكان من المدحضين لأنه ما عرفوا يلقوا من في البحر وتساوى الآن في السنة في مواضع وقال ما ست مواضع وأكثر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد السفر اقرع بين نسائه وتقدم معنا انه يقرع بين نسائه اذا اراد السفر فالتي تخرج لها القرعه تسافر معه طيب هذا لم ناخذ في النكاح ناخذ الان اذا خرجت هذه معه في المره الثانيه اذا اراد السفر هل يقرع بين الجميع او للبقيه ويخرجها يخرجها الى للبقية حتى ينتهوا ثم عيد من جديد طيب الثالث الثاني في في الصف الأول لقول النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه. تقدم محمد إبراهيم عند الصف وكلاهما يعني في السبق سواء ماذا نصنع نقرع وهذا قطع للنزاع والخصوم كذلك خرج إبراهيم ومحمد من المسجد ووجدوا لقيط طفل على بالمسجد قال أنا أحق به وقال هذا أنا أحق به هل يمكن أن يضل عند الاثنين؟ لا واحد فماذا نصنع؟ نقرع بينهم طيب غيره في السنة إذا طلق وكان عنده أكثر من مرأة ولم يسمي هذا المرأة ولم يميزها بوصف تخرج بالقرآن على ما مر معنا وغيره إذا كان أكثر من عبد على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فان رجل دبر ما كان عنده من عبيد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بينهم واخرج الثلث وابقى البقية طيب وغيره لكن اذا كان يريد يسافر ومتردد هل يسافر ام لا يقرع لا هذا يسمى استقسام بالازلام ولا يصح يتزوج فلان ام لا يقرع لا نعم اذا كان لاحدهما مزيع عن الاخر مثاله في الاذى جاء إبراهيم وقال أنا أريد أن أكون مؤذن تريد مكافأ؟ قال ما أريد شيء وجاء آخر وقال أنا أريد أؤذن إسلام والعلم بالسنة على ما ذكرنا في الصفات المؤذن اتحدوا في الصفات لكن هذا قال أنا ما أريد المكافأ أصلا والثاني قال لا إذا تعطوني مكافأة آخر أيوم نقدم لا أريد لأن هذا يحافظ على بيت المال المحافظة على بيت المال أو لا مفهوم إذا لكن إذا لم تكن مزيئة لحدهم عن الآخر فماذا نصنع نقرأ والدليل حديث الأدام حديث الأدام من عبد الله بن زيد رضي الله عنه ومن الذي اذن كان الأولى بالأذان مرة الاذان لكن كان هناك مزية لبلاد رضي الله عنه ولذلك قدم إذا كان هناك مزية قد قدم وإذا لم تكن هناك مزية تكون القرآن نعم قال رحمه الله وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا تساوى العملان كان يكون مثلا نسي صلاة الظهر وأدرك الناس في صلاة العصر وقال أريد أن أجمع الظهر مع العصر بنية واحدة وانتهى الأمر يمكن لا يمكن أن يجتمع فرض مع فرض طيب عليه طواف ودعم وعليه طواف إفاضة فطواف الوداع واجب وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكن آخر عهد بالبيت الطواف سواء كان طواف فرض أو غيره، فهل يجزئ طواف واحد أو نقول لابد طفل الإفاضة ثم بعد هذا تطوف طواف الوداع يجزئ دخل إلى المسجد وأراد هو في نيته أن يصلي سنة الوضوء ركعتين وتحية المسجد واجب ركعتين وراتبة الفجر ويريد يستخير أربع نيات عندنا فهل تدخل تحية المسجد تحت راتبه الفجر نعم تدخل لكن إذا نوى بهذه الركعتين تحية المسجد ولم ينوي الراتبة أه؟ طيب نوى الراتبة وما نوى التحية تجزئ وهذا هو الذي قال يعني على هذا المثال ذكرنا مثال في الصغير الذي لا ينوي قلنا في النية عند الميقات ينوي عنه وليه وذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في الطواف أنه لا يستطيع أن ينوي عن نفسه بطواف الركن وينوي عن هذا الصغير المحمول فماذا يصنع قال إما يعطيه للإنسان أو يطوفه عن نفسه سبع أشوات وصلي ركعتين ثم يطوف عن الولد نعم أيضا إشكال عليه غسل جنابة وعليه غسل جمعه فغسل الجمعة واجب على ما يرجح شهر بن عثمين الشيخ الألباني وغيرهم رحم الله الجميع فإذا هذا يعتقد وجوب غسل الجمعة يعتقد طبعا غسل الجنابه ما فيه إشكال واجب ولا شك لكن هو إشكال عندنا في غسل الجمعة يعتقد الوجوب أصبح عنده واجبان. الواجب الأول غسل الجناب والواجب الثاني غسل الجمعة هل يجمع الغسلين في نية واحد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول نعم يجمع لأن غسل الجمعة يدخل تحت غسل الجناب وتكفي نية يكفي غسل واحد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول لا لا لابد أن يغتسل أولا للجنابه ثم يقتسل للجمعة وأورد الشيخ الالباني رحمه الله تعالى أذق على هذا يعني موجود في تماما منه مفهوم نعم طيب إذا رأى أن النية الأولى تجزع عن بقيه النيات وكان هناك دليل من الشرع أجزع ومثلنا عليه بطواف الافاضه وطواف الوداع ولو نوى بهذا الطواف الوداع ولم ينوي الافاضه نؤمره بإعادة طواف الإفارة وأجزع عن الوداع وإذا صلى الظهر والعصر يعني صلى العصر بنية أنها عصر وظهر أجزع ماذا يا طيب عطي بنيتين صلى العصر بنية أنه عصر وظهر لا يجزع لا بد يعيد الظهر ثم يعيد العصر أي صحيح طيب نعم قال رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل الله علم نكتغي بهذا المقدار وغدا إن شاء الله نكمل والله أعلم وصل الله على محمد وعليه الصحب وسلم جزى الله الشيخ خير الجزاء مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع